على رحمه الله تعالى فخرا ياشر تفويض البضع بان يزوج غث بنته هند البره التفويض التفويض من مسائل الصداق والنهر فاستند العلماء الذين رحمه الله وهو ينقسم الى كثير النهض وتفويض القدر وتفويض النهر وتفويد وتفويد المهر ما ان تفوض المراه إلى وليها أن نزوجها بإذن مهر أو أن نزوجها بجون مهر أو تفوض للزوج أو يفوض وليه وليها بالزوج المهر فيقول المهر ما شئ والمهر ما تريد أو ما تدفع فهذا تفوض كذلك أيضا أن يفوض لأجندي فأن تفوض المرأة لأجندي فتقول نهري ما يقوله فلانا أنمها وخالها وقريء لها فتفور إلى أجنبه هذا كله عن مسائل تفويض المهر وتفويض البذع سيأتي إن شاء الله تذكره مصنف رحمه الله وكلا النوعين من التفويض يأتنبه لإن الله رحمه الله أما مناسبة للصداق فظاهرة لأن المرأة تترك الصداقة وتقديره إلى طرف أجنبي أو إلى الطرف المقابل بوليها وهو الزوج او الى وليها انا او كان راك لوليها أن يزوج ان يزوجها بلا مهر اي ان تصحيح الوضع باني يزوج تصحيح تصحيح الوضع باني يزوج يعني بأن يزوج بدون سنته المجبره ان يزوج بطل برثه ومنصره فانه بدون ان ياخذ رضاها وبدون ان نستاذن هي يزوج وقد تقدم هذا معنى في سائ الاستئذان فان ال الأب ذكرنا أن نفيه من الآطفة والحنان والرحمة ما لا يشك معه او ما يغلب معه على الظن أنه يغلب الأفلح في العمور وللالك ليس هناك أب يسعى في الضرر على ذلك في جذل الضرر أو في الإضرار بالنقل هذا الأصل والغالب أن الأب فيه من الحنان والرحمة ما من أبيتي ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني والإنسان لا يضع نفسه فالأب في المثي المجبرة يعني يزوجها ويزوجها كان الأمر كله بيدي من جهة الإيجاب عنها بدون انخفاض إلى رضاها وإذنها وكذلك أيضا في النهر وبطبيعة الحال إذا كانت مجبرة فالقال لا تتكلم حتى في النهر وعلى هذا كان تفويضا من كل وجه هذا التفويض من كلها أن يدوج أبو ابنته المجبرة فيقع العظم في هذه الحالة على هذه الصورة ويكون الولي وليها الذي أجبرها تومنا أمرها كلية من جهة تجريدها ومن جهة تحديد الصداقة الذي يكون لها أو يجعلها بدون نهر فيفوض للزوج فأن يدوج بجه الصغيرة ويقول للزوج ألمه ما تعطي طبعا الناس تشارا ولا رجع إليها هذا تفوض من كل وجه فهو ضئ إلى الزوج وزوجها نان. أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر لأن النهر مذكر لها والله أز وجل نص على أنه حق من حقوقه فإذا طارت نفسها وقالت بلا مهر, بلا مهر. أو أنا راضي تزوجني بلا مهر فالعقب يصح من حيث الاصل يصحّها العقد دون تسمية, العقد بدون تسمية المهر Pf بدون ١٣٠ هنال الأعمال والمصنّف هنا يفرّع المسائل على ما سقطه كل المسائل في وجود المهر للآن لو وقع العقد بدون المهر يصح العقد بدون تسمية المهر ثم ستأتي الاحكام المترسّدة على هذا النوع من النكاح النصحة والدليل على ان النكاح يصحّ بدون تسمية المهر ما في حديث فروع season رضي الله عنها فإن عبدالله بن سعودة رضي الله عنه وعرضاه سئل عن امرأة نكحت بدون أن يسمى نكحت بدون أن يسمى لها الصباح ثم تؤفع عنها زوجها فقال رضي الله عنها أقول فيها برأي فإن كان الصوابا فمن الله وإن كان خطأا فمني ومن الشيطان الله ورسوله منه برئان للمرأة الصداق مثلها لا وقت ولا شطر وعليها العدة ولها الميراب فحكم بثلاثة اخكام نهر مثل لا وقت ولا شطر يعني تأخذ نهر مثلها من النساء كما فيها. دون زيادة ودون نقص لا وقت ولا شطر العدل الذي أمر الله به وعليها العدة أي عليها أن تكف فاعتبرها الزوجة ولا المراك أي ترثه ومع أنه لم يدخل بهذا لأن العقب يجب أن تكون من نسائه يثبت كونها من نساء فلما فرغ من القضاء قال له مهتا من سنان الأشعي الله عنه أرضاه والله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في برعة بنت واشق امرأة لنا فأصفح قضاءه رضي الله عنه واشقا لقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح سنة وعلى هذا جرى العمل الشاهد من الحديث أنه إذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة التي لم يفرض لها صدق أن لها مهر مثل بوقات توجها فقد أثبت الميكاش وصححه مع قلوب العقب عن ذكر المهر المهر ما... ما سمي لا تني مهر ولا حبي بالمهر. فدلل على أن تحديد المهر وتسميه المهر في العقد ليس بشرط لصحه هذا موضع خلاف نعم وتكويد النهر بان يزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبه ولذلك قال الله تعالى و قضيا ما جعل الله تعالى هذا الشرط لكونها يكون لها مهر مثل فيه عقل. في العقد حيث الاصل عقد الصحه ولا يمكن أن نحكم في مهر النزل إلا في مكاحا فخير فلو كان المكاح فافدا لما أفتت لها مهر النزل واشترط الله عز وجل في ثبوت التشقية في الطلاق قبل الدخول أن يكون هناك فريضة مثنى ومفهوم النظر أنه لو طلقها من قبل إنجول أن, أن يسمي لها فإن معنى ذلك أنه لك أن حم ولذلك أثبت لها المعرفة وانطلقتموهن من قبل أن تمسوهن فإذا وقع الطلاق قبل النسيح وقبل التسمية لأنه يكون لها المتعد لا جناح طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تتربوا لهن ذرير ومتعوهن على الموسيع قدره وعن المقتر قدره متاعا بالمعرض حقا على المسلم فنسى الجناح والعلماء يقولون نسي الجناح من صيغة الصيغة التي تدل على للإباهة فطلقنا الاطفال اذا طلق من السماء ما لم نحنسه أو او تفرضوا لهم نفيره وعلى هذا المعنى انها اعتبرها من السائر واعتبر الطلاق طلاقا صحيحا والواقع انه لم يسمى لها مراه هذا على صحه النكاح بدون تفصيل في المراه في بعض الاحيان نقول بما اتفق عليه هذا غالبا يكون في مسمى بين الطرفين المتفق عليه لكن بعض الناس اصرحهم الله يقول بما اتفق عليه فيوهم الكاتب أن هناك شيءا متفق عليه والواقع انه لم يتفق وهذا خطا يتخطئ لأن, لان هذا فيه لبس على القضاء غدا الى التحم أن هناك شيء, عليه الأرض على شيء متفق عليه وان العقد يوثق بعد الاتفاق على شيء فالمندغمي قال بمسطقه عليه الا وقد تحدد المتفقون على شيء هذا امر لان ينبغي ان يتنبه له وهو مبضح لانه لا يقال بمتفق عليه الا اذا كان هناك اتفاق اما اذا هناك اتفاق فينبغي ان يصحح كانها مفوضه وانه لم يسلم لها ظهر معين وتكوي قلبه بان يزوجها على ما يشاء وحدهما او اجنبي تنيجججها على ما يشاء احدهما قال العلماء صوره ذلك ان تقول فبنتكاء تخاطب والدها الا على ان لي من النهر ما شكت على ان لي من النهر ما شكت يعني اطالب بالمهر الذي اشاءه او تقول تفوض له تقول رضيت نكاحه على ان المهر ما شاء يعني على ان المهر الذي مثل ما يقول الذي تأتي به. الذي به الذي تقول الذي تستطيع هذا كله تنقيض للزوج او الولي رضيت نكاح فلان فتقول المراه رضيت نكاح فلان والمهر ما شئت تخاطب اباها تخاطب اخاها على انه يتولى المهر بما يرى نعم ولها مهر مثل بالعقد طبعا إذا اذا دخل هناك عندنا عقل وعندنا بقول يعتبر من مسابك المضاول اتمام للعقل. وعندنا طلاق أو شفق أو, أو فرقة قبل الدكور هذه ترى أمور يمغي أن تنبهنا طالب الإنسل مسائل المهور فمناك طبعا العقد يطلق للمرأة المهر وفائدة كونك تقول لها مهر النئلي بالعقد إنه ممكن الآن إن رعاك تزوج لمهر لهذه الطريقة تكون مفوضة في زمان ثم يحطل الدخول في جمال ويحكم لها بنهر النسل فهل يعتد بالنسل بالعقد او يعتده بالدخول هذا كله مهم يعني نسألك إخبارك الملكية للمهر هل نحكم بها بالعقد هل نحكم بها بالدخول حيث أن نجع المهر على الدخول فقد يأخذ عليها ومهر مثلها خلس العمل الماضي واشتنى يصلح مهر مثل ثلاثة آلاف أربعة آلاف ثلاثة المحدد مهر النثل المحدد هل هو بالعقد أو بالدخول فقال رحمه الله ولها مهر المثل بالعقد ولها مهر المثل بالعقد النثل الشبيه هذا نثل هذا إذا شاهدها وضعنا رأينا كن هناك فرق من نثل الشبيه من جهة التفاق النثل لما يوضع النسل قال بعض العلماء ظابطه أن ينظر إلى قرابة المرأة أقرباء المرأة وقيل أن ينظر إلى أن هو تريباتها يعني من لداتها وفرائبها هن النساء التي في, في سنها بنفس الأوصال لكن كما يقول العلماء صرح به غير واحد من العلمين المنوم وغير أن نظركنا الأعظم في مهر النفل النفل فينظر إلى نفدها يعني بعض الأحيان مهر النفل للذكر لما المرأة التي من بيت علم ومن بيت شرف وسؤدة يكون مثلا في البكر أربعين ألف ممكن أن يكون مهر النفل لمن هي دونها في النفل دونها في النفل عشرين وللوسطى ثلاثين فإذاً يقدر إلى نصرها في النسب ومثلها في الصفاة فيقال نسيبة جميلة نسيبة جميلة ذكر فينظر بعد ظلم يقول يبتدأ بقراباته ننظر إلى قراباته فينظر لب بما تزوج عن إن لو أنه مثلا تزوجت أختها تزوجت بنت عمّتها بنت عمّها بنت خارج يعني خمسة وسطها وقراباتها كم المهر وجدنا أن قريباتها الجميلة منهن زوجت بأربعين والوسطى بثلاثين وقليلة الجمال بأشهين أو بخمسة عشرة فينظر إلى جمالها فقط من النساء هذا كله عن طريق النساء وهذه أمور الشريعة لم يذكر العلماء هذه الظوابط يقصد منها العجل ولذلك قادم المسلود لها مهر ومسل لها لا وقت ولا شق ما صبع ان تصل الى الذي لا وقت ولا شقك لمهر المسل الا بالسؤال والرجوع الى اهل الخبرة وكان هذا في لرسول المسلمين وجود النساء من دواتي الخبرة ودائما القباس في كل بيئة يرجعوا الى, الى اهل الخبرة ويختاروا من النساء ومن الرجال على حسب الامور من اهل الخبرة من يثق في دينه وأمانتي وعلمي في وعلمي ويزنى عني فإذا حدثت خضائم من هذه الرجعيني وذلك كان أمر من خطى الله ذرعان وإذن سأل حفظة بنسك أم المؤمنين رضي الله عنها وعرضاها فإن عن النساء ولما نجد فيه مازلة غياب الناس عن أزواجهم قال كم تصفل المرأة وسأل أم المؤمنين حفظة رضي الله عنها فالرجوع إلى الخضرة إلى من له علم ومعرفة في نذل هذا فيتقى بمذل هذا بالرجوع إلى الخضرة في وفي الأوصاع وفي الندات والترائب من أمثالها وينظر إلى زمان العقل إلى زمان أقل ما حقت المهر زمان ما ويفرضه الحاكم بقدره ويفرضه الحاكم بقدره نا. القاضي يحكم بمهر نسم بقدره على قدر ما يتفع عليه أن الخضرة يحكم القاضي نا. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثهم الاخر ونهى مهر نسائها قال رحمه الله ومن مات منهما قبل الاصابه والفرا ومن مات منهما قبل الاصابه قبل ان يدخل بها ويصيبها وتوفي فانما تنظر الى مهر المثل كما ذكر في حديث نعقد السلام الشريف في الله رضي الله عنه وارضاه فحديث ضرع بالتواشق حديث ثابت ويدل دلالة واضحة أنه يحتكم إلى نهر المثل هذا الحكم الأول وثانيا أنه يكون عليها الحجاب والعدد وثالثا أنه يكون لها الميرار لأنها من نساء قبل الإصاغة والفضل وقبل أن يفرغ مثل ما ذكرنا الحديث قبل أن يفرغ لكن لو فرض لها حريضة مثلا لأن زوج خرض لمرأتي عشرة آلاف صداقة وتم المتاح يعني عقد تم العقد ثم توفي هذا الزوج فنقول يجب على ورطتي أن يخرج من مرأتي عشرة آلاف فقط لأنهم مسمى فهذه المسائل إذانهم يسمى الصداق وقد ذكرنا أن الكبير لا تسميت فيه وليته الآخر ولهانه مسائه وليته الآخر لأن العقل أنتم تعرفون من أسلاب الميراث نكاح وولاء ونسب أسلاب ميراث الوراء ثلاثة كل يحيد ربه وراثه نكاح وولاء ونسب ما بعدهن من الموارث السبب هذه ثلاثة كان نكاح من أسلاب الميراث وهذا في إجناء العلماء فكل مرأة عقد عليها رجل ثم توفي قبل أن يطلق بها فإنها من نساء وترثهم ولو ولو توفيت ديان وارثها ليس لها وقت نعم وين طلقها قبل الفصول تلاها الموت و بقدر يفسي زوجها وعسر وهم طلقها المفوض هم يقولون مفوضه ومفوض يقولون امراه مصوذه اذا صوبت لوليها او للزوج او لاثبنه مصمضه ومفوضه اي كلف امرها الى الغير إذا طلقت هذه المحوبة قبل الدخول في هذه الحالة نوفي عندنا كريبة ليس هناك مهر مسمى والشريعة جاء أنه إذا وضع فراق وطلاق قبل الدخول وليس هناك مسمى فإن للمرأة المتعة لأن الله تعالى يقول ومسعوهن على الموسع قدره وعلى المخصر قدره مساعا بالمعروف حقا على المسقين وفي الآية الثانية حل مطلقات عموما قال وللمطلقات مساعا بالمعروف حقا على المسقين وذكروا أن شريح أبو أبي أبي أمية القاضي الحمدي رحمه الله قلنا كان ولي القضاء بثلاث من الخلفاء والشديد فنعم المولي ونعم المولى ولي علي عمر وعثمان وعلي ولي الله عنه وكان إماماً من قضاء طلق رجل امرأة وعمره أن يمتعها فأبى فتلى عليه الآية الأولى فامتنى ثم تلى عليه الآية الثانية فامتنى الآية الأولى فحقاً على المسلمين والآية الثانية حقاً على المتقين فأصروا بلقى مدى أنه ما هو واجد فنأرد المتعاً ربماً من دوجته فالله سلاماً عادية حتى إنه حتى إنه وصمنا عينيه عن أمر الله عز وجل ونذيه فشاء الله عز وجل أن تمر الأيام فاحتاج قوم إلى شهادتها شهادتها بغضها فجاءوا به إلى شريح فقال والله لا أقبل شهادتها إنك أبيت أن تكون من المستيين وأبيت أن تكون من المتقين فاطرق وجهك عني فطرده ولم يقبل شهاده لأن المؤمن لا يرد هذه الأوامر الشقية ويستخذ بها وللمطلقات المتاغن المعروف حقا على المستقيم والله يقول ولا تنتوا الفضل بينكم ولذلك لا ينبغي لا وقع الطلاق وفرق من ينسى كل من الزوجين الآخر لا ينبغي أن يكون هناك نوع من الشذب للعهد وقد قال صلى الله عليه وسلم حمد العهد من الإنان فالمطلقة قبل الدخول إذا ولم يفرض لها فقول لو سئلت عن المطلقة قبل الدخول فقل لها حالة إن كانت قد سمي لها النهر ثلث ما سميه وإن لم يسمى النهر فلها المتعة حقا حق واجب على المسيين حق واجب على المسيين والدليل قوله تعالى ما لم تنسوه لا جناح عليكم إن طلقوا من ما لم تنسوهن أو تذبونهن ذريبة ومتعوهن على الموسيق قدره وعلى الموسيق قدره قدر متاعاً بالمعروف أي بما جرى عليه الغرف بالمعروف على أنه مصاحباً للمعروف ليس في منا ما يأتي عطيها من المتعة ينتم بها أو يؤذيها أو من الإضرار إنما يكون بالمعروف على السبيل المكارمة على الغرفة الذي أمر الله بي ورسوله صلى الله عليه وسلم متاعاً بالمعروف حقاً على المسلمين هذه الآية تدل جلالة واضحة على إثباث المتعة والمتاء تقرص في المعروف يعني متاء على حد دخل الزوج فان كان الزوج غنيا لا في ذلك فمثلًا مثلا بمث بهديه مثلا لو جرى عقد مثلا مثل يمتع بهديه الله عليه نذل مثلا يمتع بهديه بثلاثه الاف او اربعه الاف فنيشتري لها ذهب بثلاثه الاف ويؤتى الى الرجل موسر غني و السبب أن الله تعالى دعا على الموسيق قدره وعلى الموسيق قدره لأنه إذا كان من بيئة غنية فالله يريد أن يردد من الزوج والزوجة بشيء ضل عهد فحينما يعطيها في يليق بغناه ويسري فعلا تكون هدية ويقول لها معنى الهدية فحينما يكون غنية دريا بصد الله علينا ربط ويأتيها بشيء تافه يصبح بدل أن يتظنم معنى المكرم ويكون متظنن لمعنى الإهانة فيخرج عن مقصود الشر فإذا لابد أن ننظر إلى حال الزوج وأن يستقل الله عز وجل فيما الله به ومدفه إلينا ويستقل مهروم يسر بالدخول ويستقل مهروم يسر بالدخول إذا دخل الزوج على زوجته وهي مفور فيستقل مهروم يسر بالدخول ويتبت في هذا الحال يثبت ويكون حقا كاملا لها مان وإن طلقها بعده فلا مسعة إن طلقها بعده طلقها بعد الدخول فلها المهر كاملا وليست من دوات الممتعات يعني يريد أن يقول إن يثوت لها الأرض فلا مكعب هو مراد من مالها ورشو إنما مراد أنها لا تسوح من دوات المكعب وإنما تسوح من دوات الصدق إلا في العلم المهر والصدق كامل منها. وإذا استرقعت الساسل قبل الدخول والخلوة فلا مهر. وإن احترقا رحمة الله عليه يعني مثل ما ذكرنا دائما ترتيب الأفكار يعني انظر أولا حكم الصداق وخفاة الصداق إن تتلك المرأة الصداقة ثم بعد ذلك إذا تغير الصداقة بالجيادة والنفس ثم بعد ذلك إلا نكحت المرأة بدون صداقة ثم تجرت معنا في نساء المصوّضات إلى وقعا إذا نكحها بدون صداقل فقلقها قبل الدخول إذا نكحها بدون صداقل فلا تعمها إذا نكحها بدون صداقل فقلقها بعد الدخول فهذه كلها أفكار مركبة بعد أن انتهى من هذا كله شرع رحمه الله في فرع جديد فقال وإذا استرقات الفاسدين قبل الدخول شرع في مسألة تتعلق بالنكاح الحساسي هذا كله في النكاح الصحيح الشرعي لكن لو أن رجلاً تزوج امرأةً بنكاح الشغار لو أن رجلاً تزوج امرأةً بنكاح التحليل لو أن رجلاً تزوج امرأةً بنكاح متعه هو العياذ بالله فهذه الأنكحة كلها باطلة وحكم الشرع بفسادة وما بني على باطل فهو باطل والفرق تابع لأصله ففروع الأنكحة وما يترتب على الأنكحة إِنَّمَا يَتْرَتَّبُ على أَنْكِحَةٍ صَحِيْحَةٍ يَنْهَدِمُ بِمْهِدَانِهَا يعني إذا كان حكم لفساد النكاح يبقى لفساد أثر النكاح وعلى هذا عندنا مثلاً النكاح نكاح تزوج رجل امرأة وحبّد قدة الزواج فقال لها أتزوجك شهراً أو شهرين أو سنة أو سنتين فاتفق على هذا نوع من النكاح والوضع عنها خمسة آلات. ثم انكشف الأمر أو بيّن له أن هذا حراح قد يجاهل ثم تبيّن له أنه حراح أو في بيئة ليس عند الظلماء ثم ارتفعوا وسأله فقالوا لهم أن هذا حراح الحديد سيفرّق ويلغى النكاع ولم يدخل بها بعد فيفرّق بينهما ولا يترد فأي أثر على هذا يصلش وجود هذا النكاع الفاسد وعدمه على حد سواء فالله تدارك باللطف أنه لم يقع فأي نساح فاسد قبل الدخول لا يتفت إليه إلى خسر لأنه ولاغم من قصره ورسله وآخر هذا الذي يريده أن يصنع أن الأنتحة الفاسدة لا يترقب عليه الصداق إذا وقعت بفرطة قبل الدخول أما لو وقعت بعد الدخول ما؟ وبعد ويلة فرقات الفاسد قبل الدخول والقلوة فلامه وبعد أحدهما يجب المسمى وبعد أحدهم وأن رجنا نكح امرأة بمهنها ثم تدين فساد هذا النكح نكحها بدون ولي ثم طرض لها مهرا خمسة ودخل عليها فلها المهر بحينا من فرق قال صلى الله عليه وسلم أي من نكحت بغير ابن وليها فنكحها ذاق ذاق فنكحها ذاق فنكحها ذاق فنكحها ذاق فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فقال فإن دخل بها حكم ببطلان ميكاه لها النهر بالدخول فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ثم ننظر فإن وقع اتفاق على نهر المعين فقد رضيت لنفسها أن يصيبها وتنازل عن حقها بهذا المسلم فيكون لها المسلم فيفرض لها المسلم الذي يتفق عليه نهر ويجب مهر المثل لمن وطئت في شبهة أو زنا فرها ويجب مهر المثل لمن وطئت طبعا في المنكوحة الموطوعة بالزنا الموطوعة بالشبهة الأصل أن وطأه لا يدوش ولكن وجود العذر من الإكراه على الزنا استكلهت على الزنا ووطئت فإن كانت ذكرة فإنه يكون لها مهر الذكر كاملا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دخل بها فلا هالمهر لمستحل من فرجها فهي مغلوبة على أنها وحينئذ يكون لها مهر ذكرها لأنه فوت عليها هذا الحق ويدرأ على الحد بوجود الإكراع على الصحيح من أقوى العلماء سيأتينا إن شاء الله في باب الجنايات يضرب عن حماقه ان يحد الى اوكرانيا لان الله اصطط الاجراء الردة من باب اولى البناء الذي هو دون الردة و يكون لها ظهر المثل يخرج عليه حكم كذلك مثل الشباب شبهه اعتقد شبهه اعتقاد شبهه ملك هذه ثلاث انواع من الشباب فاصغ في النكر شبهه عقد على امراه يا يا أنها تحل له بهذا الحق مثل ما يقع في عقل مكاح الشغار مثلا لو أن رجلا زوج امرأته لآخر على أن يزوج بنته لآخر على أن يزوجه الآخر بنته بمكاح الشغار ولن يعلم حكم الشغار وحصل بينهما هذا ورد بنت هذا وهذا ورد بنت هذا قد تم تمث فحينئذ يصبح هذا ورد شبهة يعني عنده شبهة وهي شبهة العقد نظل أن هذا العقد صحيح وعقد نتاح ويكون كذلك شبهة العقد لو أن الرجل العقد على امرأة وهو يعلم أنها متزوجة نظل أنها خل ودخل بها وعقد عنها عبتا شرعيا وتدين أنها خدعت وأن أولياءها خدعوه وكذلك يدخل بشبهة العقد ما إذا غاب رجل غيبا وانقطع وطلقها وتزوجت حكم الحاكم انتقالها بزواجها فطلقها وتزوجت بزوج ثاني فإن هذا العقد يجيشها له ويحلها له فلو رجع الغائف فضعض العلماء حنده لم يقول إنها على عقد الأول يرى أن وضع الثاني وضع بشبهة عقل لأنه في الأصل تابعة للأول وعلى هذا يكونني شبهة العقل شبهة الملك شبهة أنها مملوكة له ما, ما يقع في ملك اليمين جاء يقع في ملك اليمين يظن أنها أمى واشتراها على أنها أمى ووضعها بملك اليمين ثم تبين أنها حرة وضيعت مغتوبة لأنه كان يطع على أنها ملك اليمين له. وتبين أن هذه شبهة إحدى مثل هذه المفائل يكون فيها المهر للمرأة فالذي يغش الزوجة ويقول له إنها أمن ويشتريها على أنها أمن ويطعها ثم يتبين أنها حرة فإنه يجب عليه المهر على التفصيل الذي ذكرناه ويرضع على من غشه لطارقه بالضمان وخمين يضمن الذي غشل والحافل والقاضي يؤذب ويؤذب هذا الذي استات وظلم المرأة ببيعها وليفضل فالشاهد أنه إذا حصل وضعه بشبهة أو بزنه لكن بشرط إكراره أما لو كان وضعه يا ذب الله برضاه من المرأة فالمرأة لا حق فلا مهر لبغي ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الزم وحنوان الكاهد ومهر البغي فالبغي لا مهر لها لأنها رضية العياد بالله لإسقاط حقها وحقوقها وأتت ما حرم الله عز وجل قطيبة نفس منها فيضيع حق وريسة لها المهر بسبب الله ولا يجب معه أرش بكارة ولا يجب معه أي مع نهر النفج أرش بكارة لأن العلماء اسم العقب يحكم بالعقب في بعض في الشبهات ولكن كثير من صنفنا بفرما أن لها مهرومي 8 وللمرأة ملعجتها حتى تقبل صداقها الحالة إذا اتفق على كون الصداق معزلا وحالا فإن من حقها فقل أنا لا أمكنك من نفسي ولا تدخل علي حتى تتعلي مهر من حقها لأن الله يقول فأنتمتعت به منهن فأكوهن وجورهن فأثبت المهر لها فإن استفق على أنه يعقد عليها بالطباق معجل يدفعه قبل الدخول فإنه من حق أن تنتنع من تمكينه من الدخول لأنه يستند في التمكين بالدخول إلى الأخذ والأخذ معلق على شرقه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها حق ما وطيتم ليه من الشروط ما استحلتم ليه نعم فإن كان مؤجلاً أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعاً فليس لها منعها قال رحمه الله فإن كان مؤجلاً إن كان الصداق مؤجلاً اتفق على أنه يعطيها الصداق بعد خمس سنوات وأنه يدخل بها ما تشاء فجاءها وقال أريدنا أدخل لكي قالت لا ما تدخل حتى تعجل لي الصداق يسرب عليها الحاكمة ويمكنهم للدخول بها لأنها رضية لتأخير الصداقة ليس لحقها أن تنع نفسها منه الرضية لتأجيله لأنها أفقط الحقها في التأجيل أو حل قبل التسليم أو حل قبل التسليم سنعة من تسليم فحل قبل أن تسلم نفسها يعني هي اتفقت معهم مؤجنة فحل قبل, قبل التسليم من حقي أن يدخل بها قبل أن يعطيها توضيح ذلك مثلا لو أنها اتفقت معه على كونه مدفوعا لها بعد سنة, سنة ثلاث سنوات فقد رضي لسي تأجيل فحينئذ لا يتوقف الدخول على جفع معه فلو حل هذا الصداق وجاء أجنب والزوج ما ماطل وتأخر من حقي أن يدخل بالدوجين ثم هي تقيم دعوة على مقالبتي بحقوقها إن كان غنيا أعطاها حقها لكن ما تمنعه من حق وضعها كذوي فهذا يعني نشطان الجهن هو له حق الوقت والاستمساء وهي ما يحق المطالبة بالنهر ثم النهر يتعدل ويتأجل على ما يتفقان عليه فإن هي رضيت فيه مؤجلة لليكن من حقها تمنع الدخول بتأجيله لأن رضيت فيه مؤجلة والعجل كذلك فالشاهد أنه إلى, إلى, إلى أوجبته عليه معجلة لم يكن من حقه أن يستأذي للدخول قبل أن يعطيها حقا فكما الطرحين له حق إن كان المرأة قامت رضيته بمهله معجلة بعد خمس سنوات سمس سنوات فقدروا بيستفاجي لها فحق الزوج أن يصل عليها حتى قبل أن يعطيها لأنه رضيته التأذيب فيدخل بها وإذا امتنعت يوجب عليها الحاكم طاعتها لدوجه هذه فائدة تبقى لها أنها إذا امتنأت يفترض عليها الحاكم وعلى أوليائها أن يسلموها لزوجها لأنها حق الزوجة نستمتع لزوجته فإذا ماطلت وامتنأت فرض عليها هذا بحكم العقل والأكس فلو أن الزوجة اشترط لي عطيها وصداقها قبل الدخول فقالت فقال لها نعني الآن وأريدك كزوجة لا تنعيني من نفسك قالت أبداً ما تدخل عليه حتى تدفع لنا واختصموا فالقاضي يدعى أنه لا يدخل بها حتى يعطيها مهار فإذا عندنا حق للجوء في الدخول وحق للزوجة من جهاز المهار إذا اتفقا على التأذيب جاز الدخول قبله فصول المؤجز هذا الحق إذا اتفقا على التأذيب لم يكن من حقه حق. أن نصيبها حتى يعطيها حقا إن تنازلت هذا عمر الله إذا تنازلت الحق هذا الأمر إليه او سلمت نفسها تبرعا فليس لها من عهد أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها من عهد فإن أعثر بالمهر الحال فلها الفسف ولو بعد السفول ولا يسفه إلا حاسم قال رحمه الله فإن أعثر بالمهر الحال فإن أعثر الزوج زوج عقد على الأمرأة بأشرة آلاف ثم أصلح فقيرا مصيرا والمهض حال عليك او انه لا يدخل بها حتى يفعلها مهض فاعفر فالمرأة لما رأتهم معسهم قبل الضفور ضفعت عن ظهير وقالت اريد ان تشتخ مكاحي من فلان مجم انه معتر فانا لا اريد ان تعرغ نفسي لضرر الفقر واخشى على نفسي ان كنت عند رجل فقير ان اتعرغ لحرام او اتعرغ لعذية اقاري او اخاف علامة المهم لم تر هذا الزوج بإشاره فحير عيد كامل من حقها ذلك ويفتخ النكاح لأن النكاح مبلي على حقها على المقابلة والمعاوضة فإذا ماطل الزوج في حقها واشتفت إلى القاضي فالقاضي الحسر فمن يفتخ النكاح وحين يجب أن يفرق بينهما فلو الفسف ولو بعد الزفور ولو بعد الزفور كذلك ولو بعد أن يدخل بها فأعترت مهرها لأن النكاح مدني على المعاوضة خينئذ نتحق أن تفصح النكاح وهذا يصلنا خيار الإعتار خيار الإعتار يكون إعتار من جهة الزوج ويكون من جهة الزوج في نفقته على زوجته ويكون إعتار من جهة الزوج في مهل زوجته هذه يعني صورتان ذكره من العلماء رحمه الله عليه الصلاة والله ولا يكتفه إلا حاكم ولا يتبق هذا النوع من الأنفحة إلا حاكم وهو القاضي الذي له حق النظر في هذه الخصومات ما يأتي واحد مثلي يعني طالب عنده يأتي يفتي في هذا النسائل لا هذا النسائل ترجع للقضاء المسائل خلاف بين الناس تحتاج إلى القضاء والقضاء بطبيعة الحال القاضي ينسب الخصمين بأصول الشريعة والرابط الشريعة للقضاء أنصفت كبير خصمين فالمفتي في هذه المسائل لا يتدخل طالب العلم لا يأتي في هذا المسائل إنما يحيلهم على القاضل لأنها مسائل تختلف فيها فالإثبات يحتاج إلى إثبات والإثبات يحتاج إلى نظر والرزوع إلى أهل الخبرة فليس كن من هدد يفتي في هذه المسائل أو يتكلم فيها وإنما يرد ترد إلى القضاء ومن هنا في هذه الأزمنة جرت العادة مسائل الطلاق أن لا فيها كل أحد من كثرة مشاكل الناس والكلف فالنسائل التي في فيها خلاق ويحتي فيها تلاعب ترد إلى القضاء وترد إلى ولاة الأمر في منذ هذه المسائل لأن الناس لا يستطيعون شوضا فمسائل القضاء طلاقة الآن في زماننا يأتيها الرجل وهذا حدث في النعناء وراءنا الرجل ويقول لك طلب كذا وكذا تأتي تسمى عند المرأة تقول لا بل قال كذا وكذا ويأتي الرجل بيقول القلب كذا وكذا ويطرق كلمة أو لفظة أو حالة للمرأة والمرأة أيضا تقول شيء غير الذي يقوله الرجل فلما تربط هذا القضاء والمسائل للقضاء أو تربط لكبار العلمات يعرف الناس خطر الطلاق ويعرف الناس خطورة هذا الباب لا يكون كل واحد يطلق وحينما يتعنى ويتعب ويصبح متصل بأشخاص معينين وهو علماء معينين ويجد نوع من التعب والعنت جهاب هذا الذات ويصبح من مصالح النار شهران الناس أن يربطوا بكبار العلماء ويربطوا بالقضاء حتى يشفر بالطلاق ويصلح لا يتلعب بالطلاق ويمكن وهذا يقع خاصة عند فساد الأزمنة تجد الرجل صلى الله عليه وسلم والأهل والأهل والأهل لا يخاف الله ولا يتقيه فربما يأتي ويقول لك كل أمتي طالق وهو قد يقول له أنت طالق, طالق من بثلاث وقد يقول له قلت له أنت طالق طالق طالق فيسرع أنه إذا قال أنت طالق طالق طالق يحسن من المرة فيصلف بالألفاظ ويحرّف بالألفاظ على ذلك يسمع من المرة ويأتي إلى الشيخ جليل محروف موثوق به موثوق به أو يقول لأولياء المرأة اذهب إلى فلان نقبل فتوى في أعكيد العبارة التي يسمع أنها لا تؤثر وهذا من أبلغ ما يكون من شاء الله فيه في امتهاس في حدود الله فإنه لو غير لحظة أو كلمة يريد أن بها على الله وعلى دين الله عز وجل لم تنفق لأن فتوى المفتل هو قضاء القاضي لا يشهد الحرام ويصفش هو ومضأته على الدنى وجاء الدنى وكانت حراما عليه فالأمر في هذا جد وخطير ولذلك العلماء لما قالوا الفتخ عند الحاكم ولا يسبحه ولا حافظ يعني في مسائل الخلاف وفي الأزمنا وفي عصولنا جرت العابة أن ترد مسائل الطلاق وفي دار العلماء كما تسمى لوجود الخلاف بين الناس ووجود التلاعب من الناس وفي قضة الحكمة نزل هذه المسائل لا يستح فيها الباب لكل من هد ودف أن يختيه ونستح الناس نزل الفوضى هذا يقول حلال وهذا يقول حراف وهذا يقول بالتبصيل فالطبيع الناس لا يدرون لمن يرهب فالشكاوى في مهن هذه النساء والبسك في هذه النساء يرجع فيه إلى أهل النظر ومن لو شق النظر فيها حتى يكون أبلغ في إقامة الناس على السنة.